اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وَبَنِينَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ شِدَادٍ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُصِرَاتِ مَا أَنْثَجَجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبْ وَنَبَاتٍ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إن يوم الفصل كان ميقعة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم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 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً من رب بِكَ عَطَاءَ انْحِسَابا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صفاً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 قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات عرقا والناشطات نشطا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 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأعطى ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها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 خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا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 إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار حطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموقودة سئلت بأي ذنب؟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 وَإِذَا البحار فجرت وَإِذَا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فِي أَيِّ صُورَةٍ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 يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا على النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْزَنُوهُمْ أو يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجَّارِ وما أدراك ما سجين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل أثيم إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إن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 وَإِذَا قَالَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَالَبُوا فَكِهِنَّ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَّا وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشق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 ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحوح بلى إن ربه كان به بصيرا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ الْنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ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 وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُفَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ونيسرك لِلْيُسْرَى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الْأَشْقَى الذي يَصْلَى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أَفْلَحَ من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 بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الاثنين وهو اليوم الخامس من شهر شوال سنة 1391 هجرية وهو اليوم العشرون من شهر تشرين الثاني سنة 1971